وَرزقُهُم فِيهَا وَكْسُهُم وَقُلُ لَهُم قَوون مَفَ وَبتَنُ لِييَتَ مَا حَ إِذاَا بَلَغُّكَ حَفَائٍ آَسْتُم مِنهُم رُشْدًَا فَدَفَعُوا إلَيهِمْ أَمولَُمْ.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 وإذا حضر القسم تول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك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 فَإِن كانَ لَ إخْوَةُ فَلِأُِّهِ السّدُسُ مِم بعدِْ وَصَةِ يُصِبِهَا أَدَين أَبَ أُكُمْ وَأَبنَا أُكُمْ لا تَدرونَ أيهُمْ أَقَرَبُ لَكُمْ نَفَاع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 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُطَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ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 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائَكُمْ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا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 إنِ مَتَّوبَتُ على اللَّ للَِّذينَ يَعمَلونَ السّ وَأَبِجَهلَِ ثمَُّ يَتُبونَ مِ قَريب فَأُولائِكَ يَتُوبُ اللهَّ عَلَم وَكَانَ اللهَّ عَليِيمًَا حَكيِيمَا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 أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا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 وا بالمعروف کری كرهتموهن فعسى فاص تكرهوا شيئا ويجعل الله خیر خيرا كثيرا تم مستب ن زوج جن کیا نو جیوں بِنطَارًا فَلَا تَأخُذُو مِنُّ شَي أَتَأ خذُونَ ووبُدَنَ وَإِثْمَم وَكَيفَ تَأْخُذُونَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إ كََ فخشَتَْ وَمَ قتَ وَس أَسَبِيلَ أُرّمَ تَعَلَيكُم أَُّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وََّاتُكُمْ وَخاتُكمْ وَبَناتُ الْ وبنات الأخِ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 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِ النَّفْلَ جُنَاحًا عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سلف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 فَمَا استَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ النَّفَاتُهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فَأَنكِحُوا هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا وَتُهُ النَّ أجورَون النَّ بالِالْمَْرُ فِ مُحصَناتٍ وَيامُسَافِحاتِ وَلَ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 يُتَجَنَّبُ كَبَائِرَ مَا تَهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ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 والَّذ نَقَدت أَمَانُكُم فَتُهُم نَصبَهُم إِ اللهَّهَ كَ على كُلِّ شَيئٍ شَيدَا أَِّرجَالُ قَوامُونَ عَلًَا النِسَ بِمَا فَضَّلَ اللهَّهُ بَعْضَهُ عَلَ بَعْض وَ بِمَا أَمفَقُوا مِن أموالهم فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حافِلاتٌ للِلغَيبِ بِمَا حَفِضَ الللهَّ وَل تِ تَخَافُونَ نُشزَهَُّ فَعِضَُّ وَهجُرُونَّ فِيمَضاجِع وَالضْرِبُون فَإِنْ أَطَعانَكُمْ فَلَا تَبُغووا عَلَيهَِّ سَبِيلَ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 واعبدوا الله وَلَا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل قربى واليتاما والمسكين وبذل قربى واليتاما والمسكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن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 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا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 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تقتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستمت أَلَ مَسْتُمُِّسَ أَفَلَم تَجد مَاأَ فَتَيَم مَمُ صَعيدًا طَيبًا فَمسَحُ فَمسَحُ بوجهِكُمْ وَأَيدكُم إ اللهَّهَا كََ عَفُو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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَمًّا بِأَنْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضمس وجوها, وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت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 ثُمَّ جَاءُوا كَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوफ़ीقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ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 فسَوم جَاءُكَ فَْتَغْفَر اللَّ وَاستَغْفَرَ لَهُ مَُّسُول لَجَد اللهَّهَ تَوو بَ الرَّحيمَا فَلَا وَرَِّكَ لا يؤمِونَ حتىَ يُحَِّمُكَ فيِي مَا شَجََبَينَهُم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ما قضيت ويسلم تسليما ولو ان كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليلم منهم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 ولهديناهم صراطاً مستقيماً ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او من فروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله عليه قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما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 وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعًا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُونُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ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 وَلَو رَدُّوه إلى الرَّسُونِ وَإِلَ أُلِأَممرْرِ مِنْهُمْ لَعَمَهُ الذيينَ يَسْتَم بِقَُهُ مِنْهُمْ وَلَو لَافضَضلنُ اللَّه عَلَكُم وَرَرحْمَتُ اتَّبَعْتُ مُ الشَّيقانَ إِللاا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فَمَا جعل الله لَكُمْ عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كله مَا رَجَوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مبينا وَمَا كانَ لِمُؤمنٍِ أَقُتُ لَ مُؤمنِنًا إللاا خطَاءى وَمَنْ قَتَلَ مُؤمنِنًا خطَاء فَتَحرير رَرقَبَةٍ مُؤمِنَةِ وَدَةُ مُسَمَةٌ إى أَهْلِهِ إللاا أَ يَ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 إ الذيينَ تَوفَّهُُ الْمَلائِكَ تُظَالِمِي أَفُسم قالَاوا فِي مَكُُم قالوا كُ مُْتَضَّعافينَ فِي الْ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 وَمَي يُهجرِ فيِي سَفيل الله يَجد فِي الأررضِ مُراغَمَ كَثيرَ وَسَاع وَمَي يَخْرجِ مِم بَتِهِ مهاجًِا إلىى اللهَّ وَرَسُولهِ ثُمَّ يُدِِكُ المَووت ثمَُّ يُدْرِكُ المَوْوتُ فَقدَد وَقَاأَجرُهُ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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءً تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَأْذَنُوا بِأَنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذاَا قَضَتُ مُ الصَّلَةَ فَذْكُر اللهَّ هَقِيَ مَوْ وَقُرودَو وَعَلَ جُنُوبِكُم فَإِذ قُمَنَّ تُم فَاقِي مُ الصَّدَاتَ إِ الصَّدةَ كََ وَلَا تَهِنُوا فِي بِتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تألمون فإنهم, تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ ما لا لَا يَرْضَى مِنَ القول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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جحنم ونصله جهنم وما مصيرا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 وَلَا ضَلٌّ نَّهُمْ وَلَا أَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا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 وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَىٰ إِلَّا مَا حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ ۖ وَمَا كُتِبَ لَهُمْ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الكافرين أونياء من دون المؤمنين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 الذيَّينَ يتَرََّّصُونَ بِكُمْ فَِين كَانَ لكُمْ فَتْحُم مِنَ اللَّهِ قالوا أَلَمْ نَكُمْ مكُم وَإ كَانَ للِكَافِرينَ نَصِيبُ قالوا وَأَلَم نَسْتَحوِذعَلَيكُمْ وَنَم نَعكُم مِنَ المُؤمِنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وَهُوَ خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اچریل سلتان مبینکل اشفل مل جچ نسا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 اِن تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا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 وَقُلْنا لَهُم لاَا تَعدُ فيِي السَّبَةِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مثَاقًَا غَنِيوَا فَبِمَا نَ قُضِهِم مِثَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْ الأأَم بِاء بِغَيْرِ حَقِّْ وَقَوْلهم قُل بُناَاُلْف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 وَالْمُقمينَ الصَّلَةَ وَْمُؤتُونَ الزَّكاتَ وَالْمُؤمنِونَ بِلههِ وَالْيَوومِآخِلِؤُل إِكَ سَنُؤْتيهِم أَجرَْ النعَظِيمَا إِا أَو حَينَ إلَكَكَمَا أَ حَنَ إلَ نُحِ وََّ بِجينَ مِم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 وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بعد الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 إِن تَهُ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وكيلا.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 فَأََّ الذي نَ آممَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيم أُجورَهُم وَيَزيدُهُم مِم فَضْلِ وَأََّا الذي نَسْتَكَفُوا وَسْتَكبرَروا فَيُعَّبوا معذاَبًا أَلمَو وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِ دُون الل وَلِديو وَلَا نَصير